إنها رفي الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأثقوا لهم أجرا كبير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 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض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 وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون بصير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا لقتبس من نوركم قيل, قيل رجعوا وراء فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بابا أبو بطنه في رحمة وظاهره من قبلي العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكن نكم أنفسكم وتربصتم وتربصتم ورنتبتم وورتكم الأمالي حتى جاء أمر الله وغرؤتكم للأمالي حتى جاء أمر الله وغرؤكم بالله الغرور فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار, مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن قلوبهم لذكر الله الذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل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 وَالسُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وزينت وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما فلغي في نعجب الكف رنباته ثم يهيد فتراه مصفر ثم يكون حطاما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 ربكم وجننه نرضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله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 ثم قفينا على آثاره برسولنا وقفينا بعيسى بن نرجم وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفتا ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتواء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسكون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا وَا جَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّئِن لَّا يَعْلَم أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين مع تحيات إخوانكم في شركة الإبداع للأعلام الإسلامية بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته